وش اخبر فادي وش يا في حماك وكثرت عذرا ليك ليش بيحبس رار وشخوار Hors <laughs> تجافيني على العادة تركتيني سوال في ليل على العادة تجافيني على العادة تركتيني سوال في ليل ما تدى abla bik ala bak moda umri wala fada على الذكرا نقاضيها على الذكرا تعب تسال بنبقى بالهوى السرا على الذكرا نقاضيها على الذكرا تعب تسال بنبقى بالهوى كتابي انتي الاثم وشاق رابك انا روي تلعثم فيها وعذراها لا ذكرى كتابي انتي الاثم وشاق على العدا اهتجافيني على العدا تركتيني سوالف ليل ماتدى على العدا اهتجافيني على العدا تركتيني سوالف ليل ماتدى كم عمري ولا فاد على العادة وش أخبرات